bidam mati lauyuni wadda'kum li ayuni wadda'kum bidam mati lauyuni وفي قلبي لهيب تجود به من الشوق شجوني أراكم ذاهبين ولن تعودوا أكاد أصيح إخواني خذوني أودعكم Oaddi'yakum Oaddi'yakum bidhammatil ayyuni Oaddi'yakum wahan tum فلست أطيق عيشا لا تراكم به عيني وقد فارقتموني ألا يا إخوة في الله كنتم على المأساة لي خير معيني Aduh kum, adu kum, adu kum, bidadarai layu kum, wahan kum layu kum, bidadarai هو أدعكم وأنتم لي عيوني هو أدعكم هو أدعكم وكنتم في طريق الشوك وردا يفوح شذاه عطرا من وصوني اِلَّا لَم نَلْتَقِ فِي الْأَرْضِ يَوْمًا وَفَرَّقَ بَيْنَنَا كَأْسُ الْمَنُونِ أَوْدَعْكُمْ أَوْدَعْكُمْ وَأَوْدَعْتُكُمْ بِدَمِ مَاضِي Wadzakum wa antum liayyuni. Wadzakum bi damat alayyuni. Wadzakum wa antum liayyuni. Wadzakum. في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون فموعدنا غدا في دار خلد بها يحيى الحنون مع الحنون أودعكم أودعكم دمعات العيون هو أدعكم وأن يا راحلين عن الحياة وساكينا بأضلعي هل تسمعون توجعي هل تسمعون توجعي وتوجع الدنيا معي. O oh, ad-di'akum O oh, ad-di'akum